سويسرا الأوروبية تتطلع دولة سويسرا الأوروبية دائما على الرغم من صغر مساحتها وقلة سكانها إلى القيام بدور نشط على الساحة الدولية يفوق حدودها، وقد عرف العالم الدور السويسرية من خلال جهود الوساطة لحل النزاعات المسلحة وتقديم المساعدات للدول الفقيرة والمتضررة من الكوارث الطبيعية والآن تبدو الفرصة سانحة أمام سويسرا للعب دور أكثر أهمية ولكن هذه المرة من خلال وباء إنفلونزا الطيور الذي يهدد البشرية بكارثة مدمرة حيث يقود عالمان من أبرز العلماء السويسريين جهود منظمة الأغذية والزراعة الفاو من أجل كبح جماح إنفلوانزا الطيور إضافة إلى دور العلماء السويسريين فإن شركة روش السويسرية تلعب دورا أساسيا في قيادة الجهود العالمية من أجل تطوير مصل فعال ضد الإصابة بفيروس إنفلوانزا الطيور وحتى الآن فإن عقار التامفلو الذي تنتجه الشركة هو المصل الوحيد الفعال الذي تم اختباره لوقف انتشار المرضي وقد تبرعت الشركة بملايين الجرعات من هذا العقار إلى منظمة الصحة العالمية وأعلنت أنها على استعداد للتعاون مع غيرها من شركات تصنيع الأدوية في مختلف أنحاء العالم من أجل إنتاج كمية كافية من المصل لمواجهة الاحتياجات العالمية المتزايدة.